وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ وَلَا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 رضي الله في الأرض ولن نعجزه هربا وان لم ما سمعنا الهدا امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهطا وان من المسلمون ومن فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أَحَدًا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من